بالمذينة أحباب إذا نظروا إلي ولك أظرمي وانزل المرض إذن لن يولد أغضمي وانزل الكهر يا حبيب يا حبيب Aberang I'm yeah. لانا لاني حي بحي بحي يغيب عزن كل حزن في